الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس جرد تفسير العلمي رحمه الله تعالى وما زلنا مع تفسير سورة في آل عمران قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصار إلى الله يقول فلما أحس أي علما عيسى منهم الكفرة قال وأرادوا قتله فاستنصر عليهم وقال من أنصاري قال جمع نصير فاستنصر عليهم هذا متصل إلى بعدهم قل فاستنصر عليهم وقال من أنصاري جمع نصير قرأ نافع وأبو جعفر أنصاري بفتح الياء وقرأ الدوري عن اكسائي أنصاري بإمالة فتحة الصاد إلى الله أي من أنصاري ذاهبا إلى الله أي إلى عباده لأن عيسى مر بالحواريين وهم يصيدون فقال ما تصنعون قالوا نصيد السمكة قال أفلا تذهبون نصيد الناس قالوا من أنت قال عيسى قال الحواريون طبعا هنا في منصري ذاهب إلى الله يعني فيها معنى فيها تضمين بالتعدية بإله قال الحواريون يقول أي الراجعون إلى الله وهم صفوة الأنبياء وحواري, وحواري الرجل خالصته وهم صفوة الأنبياء يعني هذه الإضافة بمعنى لا من صفوة للأنبياء لا صفوة من الأنبياء صفوة الأنبياء كأنهم منهم لا صفوة, صفوة الأنبياء الصفوة للأنبياء وحواري الرجل خالصته وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير قال سموا بذلك لبرض ثيابهم وكانوا إثنى عشر رجلا وهم شمعون الصفة وبطرس وأخوه أندراوس ويعقوب ابن زبدة وفيلوبس وبرطولو وأندريوس ومرقس ويحنى ولوقة وتوما ومتة نحن أنصار الله أي أعوان دينه آمنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون لتشهد لنا يوم القيامة ربنا آمنا بما أنزلت من كتابك واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين لأنبيائك بالصدق ومكروا أي كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر والمكروا إخفاء الكيد ومكرهم به إرادة قتله ومكر الله بهم أي بأن ألقى شبهه على من أراد اغتياله وقتله والله خير الماكرين أقدرهم وأقواهم ولما أعلم الله المسيح أنه خارج من الدنيا جمع الحواريين تلك الليلة وأوصاهم ثم قال لا يكفر النبي أحدكم قبل أن يصيح الديك ويبيعني بدراهم يسيرة وكان اليهود قد جدوا في طلبه فحضر بعض الحواريين إلى الحاكم على اليهود واسمه فيلاقوس ولقبه هرودس إلى جماعة من اليهود وقال ما تجعلون لي إذا دللتكم على المسيح فجعلوا له ثلاثين درهما فأخذها ودلهم عليه فرفع الله المسيح إليه وألقى الشرها على الذي دلهم عليه فإن اليهود لما قصدوا أظلمت الدنيا حتى سرق الليل وأظلمت الشمس وظهرت النجوم وظهرت النجوم الكواكب وانشقت الصخور فلذلك لم يحقق المشبه من شدة الظلمة وعصول الارجاف فقتلوه وصلبوه على الخشب وهم يظنون أنه عيسى وأنزل الله المسيح من السماء إلى أمه مريم وهي تبكي عليه فقال لها إن الله رفعني إليه ولم يصبني إلا الخير وأمرها فجمعت له الحواريين فبسهم في الأرض دعاة ثم رفعه إليه قال وتلك الليلة التي تدخن فيها النصارى هنا يذكر نزولا بعد رفعه وهذا وارد في بعض يعني بعض الجوايات الإسلامية وفيها كلام هذه المسألة قضية نزول أن المسيح عليه السلام لما رفع أنه هل نزل مرة أخرى بعدها يقول وتفرق الحواريون هنا كلام على هذا النزول وتفرق الحواريون حيث أمرهم وكس الله عيسى الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وطار مع الملائكة فهو معهم حول عرش قال وكان رفع المسيح ليلة القدر من شهر رمضان بعد نبوته بثلاث سنين فإنه نبئ على رأس ثلاثين سنة ورفع ورفعه الله إليه وابن ثلاث وثلاثين سنة وكان رفعه لمضي ثلاث مائة وست وثلاثين سنة من غلبة الإسكندر اليوناني على أرض بابه وبين رفعه ومولد النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة وخمس وأربعون سنة فيكون بين رفعه والهجرات الشريفة النبوية المحمديه خمسمائة وثمان وتسعون سنة أما أمه مريم عليها السلام فإنها عاشت نحو ثلاث وخمسين سنة لأنها حملت به لما صار لها من العمر ثلاث عشرة سنة وولدته ببيت لحم من أرض بيت المقدس وعاشت مجتمعه معه ثلاثا وثلاثين سنة وكسرا وبقيت بعد رفعه ست سنين وللمؤرخين في ذلك خلاف الله أعلم وكان رفعه من طور زيت جبل شرقي بيت المقدس وروي أنه دعا واخترفعه الله بهذا الدعاء وهو دعاء مستجاب اللهم أنت القريب في علوك المتعالي في دنوك الرفيع على كل شيء من خلقك أنت الذي نفذ بصرك في خلقك وحسرت الابصار دون النظر إليك وغشيت دونك وسبح لك الفلق في النور انت الذي جليت الظلم بنورك فتباركت اللهم انت خالق الخلق بقدرتك مقدر الأمور بحكمتك مبدع الخلق بعظمتك القاضي في كل شيء بعلمك الذي خلقت سبعا في الهواء بكلماتك مستويات الطباق مدعنات بطاعتك سمى بهن العلو بسلطانك فأجبنا وهن دخان من خوفك فأتينا طائعين بأمرك في الملائكة يستبيحونك ويقدسونك وجعلت فيهن نوعا إره وظلامة وضياء أضوأ من الشمس وجعلت فيهن مصابح نهتني بها في ظلمات البر والبحر ورجوما للشياطين فتباركت اللهم في مفطور سماواتك وفيما دحوت من الأرض ودحوتها على الماء فأذللت لها الماء الطاهر فذل لطاعتك وأذعن لأمرك وخضع لقوتك أمواج البحار ففجرت فيها بعد البحار الأنهار تفجرت فيها بعد البحار الأنهار وبعد الأنهار العيون،, العيون الغزارة ولينابيع ثم أخرجت منها الأشجار بالثمار ثم جعلت على ظهرها الجبال أوتادا فأطاعتك أقوادها فتباركت اللهم, فتباركت اللهم صفاتك ومن يبلغ قدرتك ومن يانعت نعتك تنزل الغيثة وتنشئ استحابك وتفوق رقابك وتقضي الحق وأنت خير الفرسلين لا إلا, إلا أنت إنما يخشاك من عبادك العلماء وأشهد أنك لست بإله استحدثناك ولا رب لنا سواك نذكره ولا كان لك شركاء ويقضون معك ندعوهم وندعك ولا اعانك أحد على خطك فنشك فيك أشهد أنك أحد صامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد اجعل لي من أمري فراجا ومخرجا فلما تم دعاؤه رفعه الله إليه إذ قال الله قال ظرف لمكر الله ومكر ومكر الله الله خير المكنين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك أي منيك من وهو الذي يتوفاكم بالليل وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما إلى السماء ورافعك إلي إلى سماء ومقر ملائكة قال جماعة في الآية تقديم وتأخير معناه إني رفعك إلي ومطاهرك إذ كان متصل تقديم التأخير يظهر بالاتصال الكلام إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء وقيل بل توفاه الله ثلاثة ساعات من النهار ثم رفعه إليه هنا في قوله تعالى إذ الله يعيس عيسى إني متوفيك ورفعك إليه في قوله إني متوفيك ذكر كم وجه ذكره هو ذكر ثلاثة أوجه الوجه الأول قال أي مريمك. يعني فسر إني متوفيك بالنوم إني منيمك وفصل هذا قال وكان عيسى قد نام فرفع الله نائمان وذكر مضرير ذلك وهو الذي يتوفق بالله طيب الوجه الثاني الذي ذكره أن في الآية تقديم وتأخير فالمعنى يا عيسى إني رفيعك إليه ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد ان ذلك فهنا الوفاة تكون على تكون على ظاهرها ويكون في تقديم وتأخير. الوجه الثالث الذي ذكره قال بل توفاه الله ثلاثة ساعات من النهار ثم رفعه إليه. فهنا الوفاء على الوفاء على ظاهرها الوفاء على ظاهره ولكن الكلام في خبر قبل الرفع. الكلام في خبر القبر قبل الرفع. طيب هذا أمر. الأمر الآخر قوله أو في تفسيره لقوله تعالى ورافعك إلي قال إلى سماء ومقر ملائكته ومقر قر ملائكته لا علاقة قضية الكلام في صفة العلو يعني التعبير بهذه العبارة لها علاقة بهذا الأمر يعني أن أقول لا علاقة ليس مع... ليس معنى ذلك أنه ينكر صفة العلو أقصد علو الذات لا أقصد هذا ولكن لا علاقة ممكن حد يكون يثبت علو الذات ولكنه أنه بال... كما يعبي المفسرين ولكن هذا ما هو هذا ال يعني فكيف يكون الرفع إلى الله رفع الله يعني قد يحولونه أو منه إيه إيه منه يعني على ما يقولون الجهة يعني على ما يقولون في, في هذه المباحث يعني فبعضهم قد يفسروا بذلك يعني يقول إلى سمائي ومقر ملائكتي للهف النظر فقط يعني العباره قال تعالى ومطهرك قال منجيك من الذين كفروا قال مخرجك من بينهم وجعل الذين اتبعوك قالهم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم فوق الذين كفروا ظاهرين عليهم يغربونهم بالسيف والبرهان الى يوم القيامة لانه لا شريعة بعد شريعه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير مشهور عند المفسر وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الذين اتبعوك لما المسلمون اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم غلبة لأتباع سيدنا عيسى على غيرهم من بعد سيدنا عيسى إلا من الذين اتبعوا سيدنا عيسى وكانت لهم الغلبة وكانوا فوق الذين كفروا كان لم يتحقق ذلك إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلي مرجعكم قال في الآخرة طعم في وجه آخر يذكر في التفسير يعني لكن توضيحا لما ذكره ثم إلي مرجعكم قال في الآخرة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من الدين وأمر عيسى عليه السلام فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والآخرة بالنار وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم أي جزاء أجورهم لأنهم عملوا خيرا فأعطاهم الجنة قرأ حفص عن عاصم ورويس عن يعقوب فيوفيهم بالياء والباقونة بالنون والله لا يحب الظالمين قال لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل عن هذا أيضا له علاقة بالكلام في تفسير الحب ذلك أي هذا الذي ذكرته لك من خبر عيسى ومريم والحواريين نتلوه عليك قال نخبرك به بتلاوة جبريل عليه السلام من الآيات والذكر الحكيم القرآن المحكم الممنوع من كل خلل إن مثل عيسى عند الله في كونه خلقا من غير أب كمثل آدم في كونه خلقا من غير أب وأم وتم الكلام على قوله آدم ثم قال خلقه من تراب قال قدره جسدا من طين نزلت لما قال وفد نجران للنبي صلى الله عليه وسلم تشتم صاحبنا تقول إنه عبد قال أجل إنه عبد الله ورسوله قالوا هل رأيت ولدا من غير أب فنزلت الآية فشب عيسى بآدم من حيث إن آدم خلق بغير أب ولا أم وهذا من تشبيه الغريب بالأغرب لأن خلق آدم أغرب من خلق عيسى ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس والمعنى خلق قالبه من التراب ثم قال له كن فيكون يعني فكان أي أنشأه بشرا كقوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر الحق أي هو الحق من ربك فلا تكب من الممترين أي الشاكين الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه وغيره فمن حاجك فيه اي جادلك من النصارى في عيسى من بعد ما جاءك من العلم أي الدلالات الموجبة للعلم فقل تعالوا هلموا ندعو أبناءنا قال حسنا وحسينا وأبناءكم ونساءنا قال فاطمة ونساءكم وانفسنا النبي صلى الله عليه وسلم وعليا رضي الله عنه وانفسكم ثم نبتهل طبعا هذه هذا التعيين واضح فيه يعني من, من قصه الايه بعد نزول الايه ثم نبتاهل قال نتضرع في الدعاء فنجعل لعنة الله قال تلخيصوا لنجتمع نحن وأنتم جميعا ثم نتضرع في اللعن والدعاء على الكاذبين منا ومنكم في شأن عيسى فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على وفد, نجر على وفد نجران قالوا حتى ننظر في أمريلا ونأتيك غدا فقال عبد المسيح منهم وكان ذرئيهم لقد عرفتم أن محمدا نبي حق وأنه والله ما لعن قوم قط نبيهم فعاش كبيرهم ولا نمت صغيرهم فوادعوا الرجل وانصيفوا إلى بلادكم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وقد غدا محتضنا الحسنة آخذا بيد الحسين وفاطمة خلفه وعلي خلفها ويقول لهم إذا دعوتوا فأمنوا فقال أسقف نجران يا معشر النصارى إني لأرى لا وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا عن مكانه لأزاله فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني فأبوا المباهرة فأبوا المباهرة فصالحهم صلى الله عليه وسلم على مال يؤدونه إليه في كل عام وهو ألف حلة ألف في صفر وألف في رجب وانصرفوا إلى بلادهم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده إن العذاب قد تدلأ على أهل نجران ولولا عنوا لمسخوا قردة وخنازير ولطرم عليهم الوادي نارا ولستأصل الله نجرانا حتى الطير على رؤوس الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا قال وأما رسموا لعنت هنا وفي نوري فإنه بالتاء وقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب إن هذا أي المذكور من خبر عيسى لهو القصص أي الخبر الحق الذي لا شك فيه وما من إله يقول من زائدة أي وما إله إلا الله وإن الله هو العزيز والحكيم قال لا أحد يسويه في القدرة والحكمة فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين الذين يعبدون غير الله يقول ولما قدم وفد نجران المدينة والتقوا مع اليهود اختصموا في إبراهيم عليه السلام فزعمت المصار أنه كان مصريا وهم على دينه وقالت اليهود بل كان يهوديا ونحن على دينه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين منه بريء بل كان حنيفا مسلما وأنا على دينه فنزل قل يا أهل الكتاب قالهم أهل الكتابين تعالوا هلوم إلى كلمة قال العرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة ومنه سميت القصيدة كلمة إلى كلمة سواء قال عدل بيننا وبينكم المعنى هنموا إلى كلمة يستوي طرفاها تنصف بيننا وبينكم ليعطي كل النصفة ليعطي كل النصفة بالنفس وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله اي لا نسجد لغير الله فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد فقولوا أنتم لهم اشهدوا أيعلموا بأن مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم قال تزعمون أنه على دينكم وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده لأن, لأن بين إبراهيم وموسى ألف سنة وبين موسى وعيسى ألف سنة قاله البغوي وغيره وبين المؤرخين في ذلك خلاف أفلا تعقلون بطلانا ما تقولون ها أنتم يقول قرأ أبو عمرو وأبو جعفر ونافع بتسهيل همزتي بين بين وقرأ عاصم وحمزة الكسائي وخلف بن كثير بن عمرو ويعقوب بتحقيق الهمزة بعد الألف وروي عن ورش ها أنتم يقول مدا بلا همزة وعنه وجه ثان ها أنتم بهمزة مخصورة بين الهاء والنون مثل سألتم وروي عن قنبل كالوجه الثاني عن ورش أصلها أأنتم قلبت الهمزة الأولى هاء كقولهم هرقت وأرقت هؤلاء أصله أولاء دخلت عليها التنبيه وهو في موضع النداد يعني يا هؤلاء أنتم حاججتم يقول جادلتم فيما لكم به علم أي فيما علمتموه من التوراة والإنجيل طبعا هو الكلام في هؤلاء في أكثر من وجه في العرب وذكر هنا وجه النداء وهي ونظائرها في هي ونظائرها في القرآن حاججتم قال جادلتم فيما لكم به علم أي فيما علمتموه من التوراة والإنجيل من أمر موسى وعيسى فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم وليس في كتابكم ذكره لأنه قبلكم أي أنتم تجادلون فيما علمتم وفيما لم تعلموه والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال وأنتم جاهلون به ثم برأ الله تعالى إبراهيم فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا أي مائلا على أديان كلها إلى الدين المستقيم مسلما ثم وبخهم مؤكدا براءته فقال وما كان من المشركين ثم أومى إلى بعدهم عنه فقال إن اولى الناس أي أقربهم وأحقهم بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه وبعده وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من هذه الأمة والله ولي المؤمنين قال ينصرهم يقول ونزل في معاذ بن جبل وحذيفة ابن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم ودت تمنى الطائفة جماعة من أهل الكتاب يعني اليهود لو يضلونكم عن دينكم وما يضلون إلا أنفسهم أي وما يضلون إلا أمثالهم وما يشعرون بذلك يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يعني القرآن وبيان نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون أن نعته في التوراة والإنجيل يا أهل الكتاب لم تلبسون قال تخلطون الحق بالباطل الاسلام باليهوديه والنصرانيه وتكتمون الحق أي نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه حق وقال الطائفة من أهل الكتاب فيما بينهم وهم اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا هو القرآن وجه النهار أوله واغفروا آخره لعلهم أي لعل المسلمين يقولون ما رجع هؤلاء عن الإسلام وهم أهل علم وذراية إلا أنهم علموا بطلانه تشقون فيه ثم يرجعون عنه بعدما دخلوا فيه ولا تؤمنوا قال هذا متصل بالأول أي وقالت لا تؤمنوا يعني هذا من مقولهم إلا لمن تبع دينكم أي وافق ملتكم قل إن الهدى هدى الله يهدي من يشاء إلى الإيمان أن أحد قرأ ابن كثير أن يؤتى بهمزتين على الاستفهام والثانية منهما مسهلة أي ولا تصدقوا بأن يؤتى أحد مثل ما أتيتم إلا من تبع دينكم أو يحاجوكم عند ربكم عطف على يؤتى أي يوم القيامة تكون لهم الحجة عليكم والغلبة تلخيصه ما يؤتون مثله ولا يحاجونكم والكلام كله من قول الطائفة لأتباعهم وقوله تعالى قل إن الهدى هدى الله اعتراض بين الكلامين هذا الوجه الذي ذكره الأشخه في تفسير هذه الآية وفي عدة وجوه هذه الآية يعني من المشكل في تفسيره وقول المفسرين فيها والمعربي مشعما وهنا الذي ذكر أشخه ما يقال فيها الكلام من كلامهم ثم إن الهدى الله ثم ما بعدهم من هذا من, من تتمة كلام اليود أيوتا أحدا مثل ما أتيتم ويحاجكوا قلنا الفضل قال هداية التوفيق بيال الله يؤتي من يشاء والله باسع قال عالم بالنيات أي بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم رد لما زعموا من أن نبوة موسى مؤبدة. ولا أحد ولا الله أحدا مثل آت بني إسرائيل من النبوة والشرف ومن اهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار هو المال الكثير يؤديه إليك هو عبدالله بن سلام استودعه رجل ألفا ومئتي أوقيا ذهبا فأده إليه ومنهم من إن تأمنوا بدينار هو القليل لا يؤديه إليك هو كعب بن الأشرف وقيل في الحصر استودعه قراشي دينارا فلم يرده إليه وجحده قرب عمرو عمر وحمزة أبو بكر يؤده لا يؤده بإسكان الهيئة وكذلك نؤته نوله ونصله واختلف عن بجعفر وهشام وقرأ يعقوب وقالون وأبو جعفر بخلاف عنه بالاختلاس كسرا هو البقون بالإشباع كسرا يقول فمن سكن الهاء قال لأنه وضعت في موضع الجزم وهو الياء الذهب ومن اختفى اكتفى بالكسر عن الياء ومن أشبع على الأصل أن الأصل في الهاء الإشباع إلا ما دمت عليه قائما ملحا في المطالبة ذلك أي تركم أداء الحق بأنهم أي لساب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين أي العرب سبيل أي إثن لأن اليهود كانوا يستحلون أموال العربي ومن خالف دينهم ويقولون على الله الكذبة لادعائهم أن ذلك في كتابهم وهم يعلمون بكذبهم بلى إثبات لما من السبيل عليهم في الأميين أي بلى عليهم سبيل وتم الوقف هنا من يقول شرط مبتده خبر أوف بعهده أي بعهد الله الذي عهد اليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأذى الأمانة والتقى قال الشرك والخيانة وجواب الشرط فإن الله يحب المتقين قال صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت من وإذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجراء إن الذين يشترون قال يستبدلون بعهد الله إليهم في اداء الأمانة وأيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا من حطام الدنيا قيل نزلت لما بدل اليهود نعت محمد صلى الله عليه وسلم عهد الله الذي عهده إليهم في التوراة وكتبوا غيرهما وقيل أراد بعض الصحابة أخذ مال بأمين كاذبه أو باع رجل سلعة في السوق فحلف بالله لقد اعطي ما لم يعط ليوقع فيها مسلما فنزلت أولئك لا خلاق لا نصيب لهم في الأخرة ونعيمها ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم غضبا عليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم على فعلهم قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولاهم عذاب أليم رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطع المال ورجل حلف يمينا بعد صلاة العصر أنه أعطي في سلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب ورجل منع فضل ماء فإن الله تعالى يقول اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك وذكر بعد صلاة العصر أنه بهذا نهاية النهار فهو يريد أن ينصرف من السوق بعد عمله يريد أن ينصرف وينتهي مما معه من سلع وإن منهم أي اليهود لفريقا أي طائفة منهم كعب بن الأشرف وحيال بن اخطب ومالك بن الصيف وغيرهم يلوون أن يعطفون ألسنتهم بالكتاب والمراد تحريفهم كآية الرجم وصفة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهما لتحسبوه أي لتظنوا ما حرفوا من الكتاب الذي أنزل الله وما هو من الكتاب المنزل ويقولون هو من عند الله ثم نفى ذلك فقال وما هو من عند الله ثم أكد كذبهم بقوله ويقولون على الله الكذبا وهم يعلمون أنهم كذبون قالوا عن ابن عباس إن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعا وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيلة والحق بالكتاب الله ما ليس منهم ما كان لمشر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه كتابة يعني القرآن والحكمة الفن والعلمة والنبوة المزاعة الرفيعة بإبداي ثم يقول نصب من عطف على يؤتيه للناس يكون عباده لمن دون الله ندلت لما قال أبو رافع القراضي من اليهودي والرئيس من نصارى أهل نجران للنبي صلى الله عليه وسلم محمد تريد أن نعبدك ونتخذك ربا فقال معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله ما بذلك بعثني الله وما بذلك أمرني فأنزل الله الآية قال والبشر جميع بني آدم يعني كأنه فسر كتفسير هنا فسر البشر بالنبي صلى الله عليه وسلم فالتفسير كأنه اعتبره من العام الذي أريد به خاص والمعنى اللغوي أنه جميع بني آدم ولكن كونوا ربانيين قال علماء بالله فقهاء بما كنتم أي بما أنتم كالطولة تعالى من كان في المهدي صبيا أي من هو في المهدي صبيا. بما كنتم تعلمون الكتابة قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف تعلمون بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة أي تعلمون غيركم وقرأ الباقون بالتخفيف مع فتح التاء واللام وإسكان العين تعلمون من العلم لقوله وبما كنتم تدرسون قال تقرؤون ولا يأمركم قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بنصب الرأي عطفا على قوله أيؤتيه أي والمعنى ولا له أن يأمركم وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف وابو عمرو على أصله في إسكان الرأي وإختلاسه على اختلاف رواتي عنه معناه ولا يأمركم الله أنت تتخذ الملائكة كقريش والصابعين حين قالوا الملائكة بنات الله والنبيين أربابا كاليهود والنصارى وقولهم في العزير والمسيح المعنى ما ينبغي لمن أعطي النبوة أن يأمر بعبادة غير الله بل يأمرهم بمعرفته ومعرفة أحكامه وعبادته أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون تعجب وإنكار بمعنى لا يقول هذا وإذ أي وذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين أخذ الله ميثاق النبيين وأمامهم بما تقدم وبما يأتي لما آتيتكم قرأ حمزة أو هنا قول النبيين وأمام هذا جمع يعني يجمع بين القولين فيها لما آتيتكم قرأ حمزة لما بكسر اللام للجر وهي متعلقة بأخذ أي أخذنا الميثاق لذلك فتكون ما بمعنى الذي وقرأ الباقون بفتحها لما فتكون ما بمعنى الذي واللام لابتداء ودخلت لتؤكد معنى الخسم لأن أخذ الميثاق قسم في المعنى والعائد محذوف بعيد في جملة الصلة أي الذي آتيت آتيتكموه وقرأ نافع وأبو جعفر آتيناكم بالنون على التعظيم وقرأ الباقون بالتائي لموافقة الخط طبعا هو آتيناكم أيضا موافقة ولكنها احتمالا موافقة احتمالا لموافقة الخط ولقوله وأنا معكم آتيناكم وأنا معكم وخبر المبتدأ قال من كتاب وحكمة طبعا على قراءة فتح اللام وهذا وجه في من كتاب وحكمة على هذا الأمر قال ثم عطف على آتيتكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من العلم قال وجواب القسم لتؤمنون بهذا به متصل بها بعده وجواب القسم لا تؤمنون النبي بالرسول الرسول، ولتصورنه عطف على الرسول والمراد محمد صلى الله عليه وسلم. غريب شوية عطف على الرسول هذه. قال والمراد محمد صلى الله عليه وسلم والذين أخذ عليهم الميثاق النبيون عليهم السلام. المعنى أخذ الميثاق على من تقدمك يا محمد أن يؤمن بك وإن أدركوك نصروك قال الله تعالى الأنبياء حين استخرج ذرية من آدم عليه السلام والأنبياء فيك المصابيح والسرج وأخذ عليهم المثاق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم أأقررتم بذلك قال وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في الهمزتين من كلمة عند قوله تعالى أأسلمتم وكذلك اختلافهم في قوله أأقررتم وأخذتم أي قابلتم قرأ ابن كثير وحصن الرويس وأخذتم بإذار الزاهلي عند التول بقنا بالإذعام على ذلكم اصري عهدي قالوا أقررنآ قال الله تعالى فشهدوا على أنفسكم وأتباعكم وأنا معكم من الشهدين عليكم وعليهم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبعث الله نبيا من لدن آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لينبعث وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنهم ويأخذ العهد بذلك على قومه فمن تولى بعد ذلك الإقرار فأولئك هم الفاسقون العصون الخارجون عن الإيمان قال اختلف أهل الكتابين فادع كل واحد إن أنه على دين إبراهيم فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, كلا فقال اي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلام فغضب وقالوا لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك فأنزل الله تعالى فغير دين الله يبغون دخلت الهمزة على الفاء العاطفة على محذوف تقديره آية واللون فغير دين الله يبغون قدر المعطوف عليه بين الهمزة والفاء قرأ أبو عمر وحفص عن عاصم ويعقوب يبغون بالغيب لقوله فأولئك منفسقون وقرأ البقون بالخطب لقوله لما تيتكم. وله أسلم قال خضع قال من في السماوات والأرض طوعا بسهولة وكرها بمشقة فأهل السماوات يسجدون طوعا واهل الأرض يسجد بعضهم طوعا وبعضهم كرها كالمنافقين وإليه يرجعون قرأ حفص ويعقوب بالغيب فحفص بضم الياء ونصب الجيم ويعقوب على أصل في فتح الياء وكسر الجيم والباقون بالخطاب مع ضم الياء طبعا ديتا بالخطاب بقونا بالخطب مع ضم التاء ونصب الجن ترجعون نحن بالخطب قل آمنا بالله يقول قل الخطب النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لن بين أحد منهم ونحن له مسلمون منقادون ذكر الميله والاديانه وطلب الناس فيها ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول امنا بالله الايه ومن يبتغي غير الاسلام اي التوحيد ديلا فلا يقبل منه نزلت في جماعه ارتدوا عن الاسلام وخرجوا من المدينه الى مكه كفارا منهم الحارث ابن سويد الاطاري وفي في من الخاسرين قال هذه الايه قطعت عمل قطعت عمل كل عامل على غير منذ الإسلام كيف استفهم انكار يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق أي كيف يهدين بعد اجتماع الأمرين وجاءهم البينات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم والله لا يهدي القوم الظالمين بوضع الكفر موضع الإيمان فكيف بمن عرف الحق ثم أعرض عنه أولئك قال مبتدا جزاؤهم مبتدا ثاني خبروا أن عليهم لعنة الله أي عذابه والملائكة والناس أجمعين والمراد بالناس المؤمنون طبعا هنا على وجهه يعتبرون العمل الذي يريد به خاص ويقول جزاؤهم مبتدأ ثاني خبروا أن عليهم لعنة الله الجملة تكون خبرا للمبتدأ الأول أولئك خالدين فيها أي في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يؤخرون ولا راحة إلا في التخفيف أو التأخير فهما مرتفعان عنهم قال وكان الحارث بن سويد لما لحق بالكفار ندم فأرسل إلى قومه أن اسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من توبة ففعلوا ذلك فأنزل الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم لما كان منهم فحملها إليه وكأنه يذكرها ب فإن الله غفور رحيم لما كان منهم فحملها إليه رجل من قومه وقرأها عليه فقال الحارث والله ما علمت ما علمتك إلا صدوقا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأصدق منك وإن الله لا لأصدق الثلاثة فرجع الحارث إلى المدينة وأستم وحسنا إسلام قال ونزل في اليهود إن الذين كفروا قال بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم لن تقبل توبتهم إذا وقعوا في الحج في الحش رجل أي النزة وأولئك هم الضالون الثابتون على الضلال هنا قيد هذا المطلق ب بغيره إن تقبل توبتهم قياده به حال النزع إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحد ملء الأرض قرأ ورش عن نافع أبو جعفر ملء, ملء الأرض بالنقل اي يملأها من شقها إلى غربها ذهبا نصب على التمييز ولو افتدى به قال المعنى لا يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين في رفع العذاب قال صلى الله عليه وسلم يقول الله لأقل أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك اهون من ذلك وأنت في صلب آدم الا تشرك بشيء هو الأصوب تبقى ألا تشرك بشيء فأبيت إلا أن تشرك لن تنالوا البر قال الجنة حتى تنفقوا مما تحبون أي من أحب أموالكم إليكم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قال يعلمه ويجازي عليه قولوا تعالى كل الطعام كان حلا يقول أي حلالا لبني إسرائيل نزلت لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تزعم أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل لحم الإبل وتشرب ألبانها وإبراهيم ما كان كذلك فنزلت الآية ردا عليهم وتكذيبا لهم إلا ما حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه وهو لحم الإبل والبانها، فإنهما كان أحب الطعام إليه فنذر تحريمهما إن شفاه الله من مرض أصابه وعرق النسى ولم يأكله ولده اتباعا له من قبل أن تنزل التوراة المعنى إن المحرم عليكم إنما حرم بعد إبراهيم قبل نزول التوراة فلما أضافوا تحريمه إلى الله كذبهم الله فقال عز وجل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فتلوها ليتبين الصدقكم إن كنتم صادقين فيما تزعمون فبهتوا ولم يأتوا بها فقال الله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك قال بعد لزوم الحجة فأولئك هم الظالمون الذين لا ينصفون قل صدق الله تعريض بكذبهم تأنا وقال صدق الله وكذب فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها وهي ملة الإسلام حنيفاً وما كان من المشركين بالله. إن أول بيت أي مسجد وضع على الناس ساب نزوله أن اليهود قالوا للمسلمين بيت المقدس قبلتنا هو أفضل من الكعبة وأقدم فأنزل الله الآية ل الذي ببكة وهي مكة والباء والميم يتعاقبان وسم يتبكى لبكها أي دقق أعناق رجال وسميت مكة لقلة مائها لقول العربي مكة الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن وأهل مكة كانوا يمتكون الماء فيها أي يستخرجونه مبارك طبعا هنا يعني هذا التفسير على اعتبار بكة لا اشتقاق غير مكة وفي وجه آخر اعتبار أنهما يتعاقبان فتبقى بكة يمكن يفسر إحداهما والأخرى يبقى تعاقب بين الباء والميم للذي ببكة مباركا قال كثير البركة وهدى للعالمين لأنه قبلتهم فيه آيات بينات قال ثم بين الآيات فقال مقام إبراهيم قال وهو الحجر الذي يصلى خلفه ركعة الطواف الذي قام عليه إبراهيم وقت رفعه القواعد من البيت لما طال البناء فكان كلما على الجدار ارتفع به الحجر في الهواء فما زال يبني وهو قائم عليه وإسماعيل يناول الحجارة للتوطين حتى أكمل الجدارة وكان أثر قدمه فيه فاندرس من كسرة المسح الأيدي قالوا من تلك الآيات الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها ومنها أن الطير يطير فلا يعلو فوقه قال المؤلف وقد شهدت ذلك عينا هذا الأخيل يعني يذكر بعض أهل العلم وفيه نظر يعني هو من باب الأخبار التي يذكرونها وهو فيه, إيه؟ فيه نظر يعني في تعققه قال من دخله كان آمنا من أن يهاج فيه لدعاء إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا قال الضمير في قوله ومن دخله عائد على البيت في قول الجمهور ويفهم من معناه أن من دخل الحرم فهو في الأمن لأنه جزء من البيت إذ هو لسببه ولحرمته واختلف الأئمة رضي الله عنهم في الجاني الملتجئ للحرم فقال مالك والشافعي يقتص منه في الحرم وقال أبو حنيفة وأحمد إن جان في الحرم اقتص منه وإن جان خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتص منه لكن يضيق عليه بترك البيع والشراء حتى يخرج إلى الحل فيقام حينئذ أو فيقام حينئذ وأما الكلام في قوله تعالى إن أول بيت موضع للناس فقد روى المحدثون عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه وقد روي أن الملائكة تبنوا المسجد الحرام قبل خلق آدم بألف عام فكانوا يحجونه قال الإمام أبو العباس القرطبي يجوز أن يكون بناه يعني مسجد بيت المقدس الملائكة بعد بنائها البيت بإذن الله تعالى وهذا وجه في معنى هذا الحديث أن بينهما أربعون سنة أن يكون كلاهما من بناء الملائك قال وقد روي أن أول من بنى مسجد بيت المقدس وعلي موضعه يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام روي أن أباه إسحاق أمره الا ينكح امرأة من الكنعانيين وأمره أن ينكح من بنات خاله وكان مسكن يعقوب بالقدس فلما توجه إلى خاله لينكح ابنته أدركه الليل في بعض الطريق فبات متوسدا حجرا فرأى فيما يرى النائم أن سلما منصوبا إلى باب من أجواب السماء والملائكة تتعرج فيه وتنزل فوح الله تعالى إليه إني إلهك وإله أبيك إبراهيم وقد ورفتك هذه الأرض المقدسة لك ولذريتك من بعدك وباركت فيك وفيهم وجعلت لكم الكتاب والحكم والنبوة ثم أنا معك أحفظك حتى أردك إلى هذا المكان فاجعله بيتا تعبدني فيه أنت وذريتك وقد تأول بعض العلماء معنى الحديث الشريف الوالدي أن بناء المسجد الأقصى كان بعد بناء المسجد الحرم بأربعين سنة على أن المرادة بناء يعقوب عليه السلام لمسجد بيت المقدس بعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة الشريفة والله أعلم وهذا وجه آخر في الأربعين سنة في الحديث مذكور قال وأما بناء داود وسليمان عليهما السلام لمسجد بيت المقدس فإنه بعد ذلك بأزمنة متطاولة على أساس قديم فهما مجددان لا مؤسسان يبعد أن يقال أن الأربعين سنة بين بناء سيدنا إبراهيم وبناء سيدنا داود أو بناء سيدنا سليمان ولله قال فرض واجب على الناس حج البيت قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص وخلف حج بكسر الحاء والباقون بالفتح وهي لغة أهل الحجاز وهما لغتان فصيحتان معناهما واحد قال والحج أحد أركان الإسلام قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وأيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان من استطاع إليه سبيل قال والاستطاعة القدرة بالمال والبدن فمن وجد الزاد والراحلة ونفقة العيال قدر الذهاب والرجوع مع التمكن وجب الحج عليه بالاتفاق فعند أبي حنيفة وأحمد يجب على الفور وعند الشافعي ومالك يجب على التراخي وقيد مالك بما إذا لم يخش الفوت وعند مالك فقط يجب على الفقير القادر على المشي فلو تكلف غير القادر في حج سقط عنه الفرض بالاتفاق والمرأة كالرجل واختلفوا في شرط آخر في حقها وهو وجود المحرم فقال أبو حنيفة وأحمد يشترط وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيل بنسب أو ساب مباح كرضاع ومصهرة وقال مالك والشافعي لا يشترط إذا وجدت رفقة مأمونين قال مالك رجال أو نساء وقال الشافعي نساء ثقات ومن كفر قال جحد فضل الحج فإن الله غني عن العالمين قال في الحديث من أمكنه الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله قال الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم والله شهيد على ما تعملون فتجازون به قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله قال عن دين الإسلام من آمن بتغييركم صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليرتابه وذكركم وقائع الجاهلية ليقتتلوا إقاع الفتنة, الفتنه بين الناس بين المسلمين تبغونها قال تطلبونها عوجا ميلا على الاستقامه وأنتم شهداء بما في التوراة من صدق محمد صلى الله عليه وسلم وما الله بغافل عما تعملون قال وعيد لهم يسكت حمزة قبل الهمز إذا كان الساكن آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى نحو من آمن وقل إنني وشبهه حيث وقع ويسهل بالنقي إذا وقف بخلاف عنه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أتوا الكتاب قال الذين يريدون كفركم يردوكم بعد إيمانكم كافرين نزلت في نفر من الأوس والخزرج وكانوا جلوسا يتحدثون فمر بهم شاسو ابن قيس اليهودي فغاضه تألفهم واجتماعهم بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة فأمر شابا من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار وكان يوما اقتتل فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس ففعل فتنازع القوم وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معهم من المهاجرين والأنصار فقال أتدعون الجاهلية وأنا بين ظهوركم بعد إذا أكرركم الله بالإسلام وقطع بي عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم فعلموا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح واستغفروا وعانق بعضهم بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يوم أقبح اولا وأحسن اخرا من ذلك اليوم بهذا انتهينا من المجلد الأول بفضل الله يقول رحمه الله في قوله تعالى وكيف تكفرون يقول وكيف استفهام تعجيب وتوبيخ تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله قال القرآن وفيكم رسول محمد صلى الله عليه وسلم المعنى من أين لكم الكفر والحال أن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم حاضراني لديكم ومن يعتصم بالله قال يمتنع ويلتجه إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم طريق واضح يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته بأي طاع فلا يعصى نزلت لما تفخر الأنصار وأخذوا السلاح ليقتتلوا فلما نزلت شق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله من يقوى على هذا فأنزل الله فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه الآية قال مقاتل ليس في آل عمران منسوخ غيرها قرأ الكسائي طبعا هو وإذا كان النسخ على النسخ الاستراح فهذا مما يستدل به على من مما يستدل به من يقول بمدنية سورة التغابن هو ده السبب اللي بيقال فيه مدنية سورة التغابن سورة التغابن مختلف في مكياتها ومدنيتها لين سورة العماران مدنية بالاتفاق فإذا قيل أن فيها آية منسوخة بآية من التغابن فتكون الآية دي إما أن تكون هذه الآية أو إما أن تكون السورة مدنية طبعا فيها كلام يعني فيها كلام في قضية هل هو نسخ اصطلاحي ولا لا. قرأ الكسائي تقاتي بالإيمالة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول أي مؤمنون واعتصنوا بحبل الله تمسكوا بدينه جميعا ولا تفرقوا كما افترقت اليهود والنصارى قرأ البزي عن ابن كثير ولا, ولا تفرقوا بتشديد التاء كان بين الأنصار والأوسي كان بين الأنصاري الأوسي والخزرج عداوة بسبب قتله فتطاولت العداوة والحرب بينهم مائة وعشين سنة إلى أن الله عز وجل ذلك بالإسلام فبدل ذلك بالألفة والمحبة بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وانتقال إليهم فنزل منة عليهم واذكروا نعمة الله عليكم أي إنعامه عليكم أيها الأنصار إن كنتم اعداء قبل الإسلام فالف اي جمع بين قلوبكم بالإسلام فاصبحتم فصرتم بنعمته أي برحمته إخوانا جمع أخ في الدين والولاية وكنتم على شفى طرف حفرة من النار ما بينكم وبين وقوعكم فيها إلا أن تموتوا كفارا فأنقذكم الله منها بالإيمان، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال إرادت ثباتكم على الهدى. ثم جاء بلام الأمر تأكيدا، فقال ولتكم منكم أمّة يلعن إلى الخير. أي تكون أمّة ومن صلة ليس للطبعيد. قال والخير الإسلام. ويأمرون بالمعروف ونهون على المنكر، وأولئك هم المفلحون المقصوصون بكمال الفلاح. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا قال هم اليهود والنصارى من بعد ما جاءهم البينات قال ذكر هنا أراد الجمع يقصد من بعد ما جاءهم لم يقل جاءتهم ويسبقت أيضا في السورة جاءهم البينات أيضا على التذكير يقصد أراد الجمع يعلل لماذا جاءهم لا جاءتهم حد يعرف يميز بين جاءهم وجاءتهم في البيانات ال العمران فيها تاني جاء فيها جاءتهم طيب هي سورة العمران جاءهم جاءهم البيانات وأولئك لهم عذاب عظيم قال وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشبيه بهم يوم قال نصب على الظرف أي في يوم تبيض وجوه أي وجوه المؤمنين يوم القيامة سرورا ونورا وتسود وجوه أي وجوه الكافرين خزيا ودحورا فأما الذين سودت وجوه فيقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم يوم أخذ الميثاق حين قال لهم ربهم ألست بربكم قالوا بلى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بالله وأما الذين بيضة وجوم قالهم أهل الطاعة ففي رحمة الله أي جنته هم فيها خالدون قال دائمون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بأن يأخذ بغير جرم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور فيجازي كلا بعمله قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب ترجع بنصب التاء وكسر الجيم وقرأ أبو عمرو يريد ظلما بإضغام الدال في أفضل كنتم خير أمة يقول ولما قال اليهود للمسلمين نحن أفضل منكم وديننا خير مما تدعوننا إليه أنزل الله كنتم أي أنتم خير أمة طبعا هذه طريقة فيه كان إذا لم يقصد بأن الأمر قد انقضى يقول كنتم أي أنتم خير أمة أخرجت أي أظهرت للناس أي ما أخرج الله للناس أمة خير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان الإيمان خيرا لهم من كفرهم منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأكثرهم الفاسقون الكافرون لا يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار قلوا أن رؤوس اليهود عمدوا إلى من آمن منهم عبد الله بن سلام وأصحابه فأذوهم فأنزل الله تعالى لا يضركم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلا أذى باللساء كالسب والوعيد وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون بل تكون لكم النصرة عليهم ضربت عليهم الزلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا إلا بحبل أي عهد من الله بأن يسلموا وحبل من الناس من المؤمنين ببذل جزية أو أمان يعني إلا أن يعتصموا بحبل فيأمنوا وباءوا رجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يفرون بآيات الله ويقتلوا للأنبياء بغير حق ذلك قال الكفر والقتل بما عصوا وكانوا يعتدون فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر والاستمرار, والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر يقول ولما أسمع عبد الله بن سلام أصحابه قال اليهود ما آمن بمحمد إلا شرارنا ولولا ذلك ما تركوا دين آبائهم فأنزل الله ليس سواء أي ليس أهل الكتاب مستوين بل منهم مؤمنون ومنهم فاسقون ثم ابتدأ مستأنفا مبينا لقول ليس سواء فقال من أهل الكتاب أمة قائمة قال مستقيمة يتلون آيات الله أناء الليل ساعاته وهم يسجدون أن يصلون لأن التلاوة لا تكون في السجود يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون قرى أبو جعفر أبو عمر وورش يؤمنون ويأمرون بغير همز بالمعروف ينهون عن المنكر والمعروف ما عرفه العقل أو الشرع بالحسن والمنكر ما أنكره أحدهم لقبحه ويسارعون في الخيرات يقول متى دعوا إلى خير أجابه قرأ الدوري عن الكسائي يسارعون وسارعوا ونسارعوا بالإمالة حيث وقع وأولئك من الصالحين يقول من صلحت, أي من صلحت أحوالهم عند الله وما يفعلوا من خير فلا يكفروه قرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف يفعلوا ويكفروه بالغيب فيهما إخبارا عن الأمة القائمة والباقون بالخطاب لقوله كنتم خيرا أمة إن وما تفعلوا من خير فلا تكفروا يقول أبو عمرو يرى القراءتين ومعنى الآية فلن تعدموا ثوابه بل يشكروا لكم والله عليم بالمتقين أي المؤمنين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي لا تدفعوا أموالهم بالفدية ولا أولادهم بالنصرة شيئا من عذاب الله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال لا يخرجون منها وجعلهم أصحاب النار كصاحب الرجل لا يفرقه مثل ما ينفقون أي الكفار في هذه الحياة الدنيا على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل ريح فيها صر قال برد شديد أصابت حرثة أي زرعا قوم ظلموا أنفسهم بالكفر فألكته فلم ينتفع به المعنى نفقاتهم هالكة كالذي تلك الريح وما ظلمهم الله بذلك ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم قال ابن عباس كان رجال من المسلمين يواصلون يهود لما بينهم من القرابة والصداقه. وقال مجاهد كان قوم من المؤمنين يصافون المنافقين فنزل يا أي ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه أي أولياء وبطانه الرجل خاصته مأخوذ من بطانة الثوب من دونكم من غير ملتكم لا يألونكم خبالة لا يقصرون في إساد أمركم ودوا ما عنتم يودون ما يشق عليكم قد بدت البغضاء أي البغض معناه ظهرت أمرة العداوة من أفواههم بالشتم والوقيعة في المسلمين وما تخفي صدورهم من البغض لكم وعداوتكم أكبر أي أعظم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ما بين لكم ثم أردف النهي بالتوبيخ على مصافات, مصافات الخادعين فقال ها أنتم تقدم اختلاف القراء في هذا الحرف أولاء المراد أنتم أيها المؤمنون يقول أنتم أيها المؤمنون يقصد أنهي أيها المؤمنين وكأنه على النداء كما قال فيها هؤلاء تحبونهم أي اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم لما بينكم من القرابة والمصاهرة ولا يحبونكم قالهم ولا يحبونكم هم عداوة لمخالفة الدين وتؤمنون بالكتاب كله أي بجميع الكتب وهم لا يؤمنون بكتابكم وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلو فكان بعضهم مع بعض عبدوا عليكم الأنامل قال أطراف الأصابع من الغيظ لما يرون من ائتلافكم ويعبروا عن شدة الغيظ. بعض الأنامر وإن لم يكن ثم عض والغيظ هو أشد الغضب وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه قل موت أيبقوا إلى الممات بغيظكم ولو أراد حال لماتوا ساعتهم أن المعنى ليس المعنى الآن ولكن موت بغيظكم يعني هكذا صدور بما في القلوب فيجازهم عليه إن تنسسكم أي تصبكم أيها المؤمنون حسنة نصرة وغنيمة وما يحسن به حالكم تسؤهم قال تحزنهم وإن تصبكم الإصابة بمعنى المس سيئة جدب وهزيمة يفرح بها قال تلخيص الآيات اجتنبوا مصافات من هو بهذه الصفات وإن تصبروا على عدوات ومشاق الدين وتتقوا الله في محالمه لا يضركم قرأ نافع وأبو عمر ويعقوب بكسر الضاد خفيفة من داره يضيره يضركم يعني وقرأ الباقون بضم الضاد ورفع الراء وتشديدها من ضره يضره المعنى فليس يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط قال فيجازيهم وهذه بشارة بالنصر مع الصبر والتقوى طيب نتوقفون قبل الآيات آيات غزوة أحد ونكمل إن شاء الله المرة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك